Oh, oh, oh. لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها تفاصيل انتهت جبال ولا أدري كيف بشكيها عزيز الناس ويكفيها بأن الله مولا kan du inte förstå? Det är inte så att jag inte har على كثر Det عندي bara att jag med att mehna sar o يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذا قبلواها فهون بالرضا عندي مشاكلها و يا رب اكتب لنا عيشة قميته إنت ترضاها لو دنياي ضاقت بي لعل خير تكفيها لعل خير ننطقها ولا ندرب خباياها على كثر الألم عندي أمل باللي عافيها يعافيها Jag